لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخفقنا ربنا ولا تحمل علينا صرا كما حملته على الذين من قبلنا